بسم الله الرحمن الرحيم والناسعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدفرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتسفعها الرادفة قلوب يوم لذوادفة أبصارها خاشعة يقولون انا لمروض في الحافرة. فإذا كنا عظاما نصرة قالوا تلك إذا فرة قاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواب المقدسة اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن وأهديك إلى ربك فتخشى فأراب الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسحى فحشر فنادا فقال أنا ربكم الأعلى, الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إِنَّ في ذلك لَعِبْرَةً لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمتها فسواها واغطش ليلها واخرج رفاها والارض بعد ذلك دعاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال اغساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طوى وآثر الدُّنْيَا الدنيا فإن الجحيم هي المقوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المقوى من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم لم يلبسوا إلا عشية